وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَسْقُطُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ 129. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير 120. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا مِنْكُمْ منكم ومما تعبدون من دون الله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 لا لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير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 117. الله هو الغني الحميد 118. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم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 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهر على إخراجكم أنت تولوهم ومن يتولهم فأولئك 119. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 110. الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن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 ولا تمسكوا بعصم الكوافر 113. ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 114. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 كالمؤمنات يبايعنك على ان لا نشرك بالله شيئا على ان لا نشرك وَلَا شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أهلهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله